الحمد لله نحمده ونستعينه ونسوه إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا قياد لله فلا مضل له ومن يضغل فلا هادية واشهد الله أن الله وإن الله لا تريك كلا كلا. واشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله ضلغ الرفانة ومثى الأمانة ونقع الأمة وجاهد بالله حق جهاده وعبد الله حق عبادته حتى أعزاه اليقين صلى الله وسلم وبارث عليه وعلى سائر النبيين والمصرين يا أيها الذين آمنوا استقوا الله عن فقعته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق من هذا الجهاد وبس منهما رجالا كثيرا ولسانا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يطلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسوله يفعل الله عليه وسلم وشغى النمور محدثاتها وإنهم من يطلع الله ورسوله فقد غشت ومن يعد الله ورسوله فقد غبى ولا يطر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا ايها اليسلمون اوصي نفسي والنصيف بتكوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله لان بتكوى الله سبحانه يذل الشيطان وتحتقى المعاصي كما اخر الله جل وعلا وصف المستقين بقوله. ان الذين اتبقوا اذا خصهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مغصرون. ايها المزلون. إن انتشار المعاطي والذنوب والسيئات والكواب الكثير من الناس عن منهج الله يعود إلى أكباب كثيرة من أعظم تلك الأكباب التي أدت إلى الطغياب وارتكاب البعاط والمنكرات والغبرة عن الطاعات والواجبات ابتعاد كثير من الناس اليمين. حرمان سهيل من القلوب من اليمين. فاليمين الذي يمساه الامن ويعطاه الامن. هد منيع وحفر حصير من جميع الشكوب والوساوث التي ضل بها في ربنا الناس. أيها المصدرون ما هو اليتين? اليتين من اي كان يوقن اي فهو موكم. واليتين قروه وتبقى من الانفذ وتنشيه وهو سبيل الاهتداء الى طاعة الله سبحانه وتعالى. وسبيل الانتهاء عما حول الله. الله يقول في عباده المتقين والذين يؤمنون بما منزل اليك وما منزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المبلحون. فعلى كثير الكوة اليقين يكون مقدار ايمان ويكون مقدار اعمال صالحة من امرنا لما صبروا وكانوا من اياتنا يمكنون. فالمسلمون اليوم وفي عصر انتشار التشكيل وانتشار الشبهات بوثار مختلفة بنحوة ما يكونون الى ان يستمسكوا بيكينهم دوع لله وعينه. ان يستفقوا اليقين المترسل بالتفريق بكتاب الله سبحانه وتعالى. الذي حقر الله من التحريه والتبديل. فقال سبحانه انا نحن نزلنا الفكرى واننا لهم لحافرون. وانهم لكتاب عزيز. الباطل من بين يديه ولا من خلبه تنزيل من حكيم حبيب. وفي اول سورة في القرآن وفي اول آية سبنها قال سبحانه الافلام من ذلك الهتاب لا غيب فيه. الى شك فيه. ونظرور واضح من ذلك انه يقينه انه سلام الله سبحانه وتعالى. انهم مفتوذ على اوامر ونواهب صاررة من عند الله سبحانه وتعالى. الذي يرحبه وهو اعلم بمصالهه. واعلم بفعالتهم. واعلم بوسائل نجاتهم. واعلم من التي تسعدهم وبالأمور التي تفيدهم. فأنزلهم هذا المنهج العظيم. وارضى عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تبكى الوحي عن الله وآي كان به وأنزل الله بوقفه ما زار القصر وما قرى. اي كان بكتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك ايكل الصحابة الكراف رضي الله عنهم بما كانه ربنه رسول الله عليه الصلاة والسلام باخباره لهم بالجنة والنار وبعداد الكلف والحساس والسراف والميزان امنوا بالغيب وصدقوا بلا غيب فايكلوا وجاه رسم رضي الله عنه انه لم يفتكوا بكهرة صلاة ولا بكهرة صياح ولا كل شيء وكع في كلبه. اي انه برق اليقين. ايكر الوعي لله وعيبه. وهكذا سير الصحابة رضي الله عنهم وهبهم الله سبحانه وتعالى هذه الخصوة العظيمة فايكروا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لذا جعوه. ادادوا بخبره ايمانا. فمنهم بلا في الله عنه. الذي يعذب عزاما شديدا ونكل من الكوية الاعداء. وهو لا يبيض على ان يكون احد احد احد احد, أحد, أحد بالله وامن برسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش حعيدا صلى ذكه الله سبحانه وتعالى هذا اليكين فحين جاءه الموت جعل يقول محمداً وصحباً. وهكذا هذا الصحابة صلى الله عنهم بهذه الصغرات العظيمة فتثابتوا ليها وعيكموا بالله سبحانه وتعالى فأعطاهم الله عز وجل العزة والدوة والنصر والسعادة والحياة العديدة والحياة الايمانية حين ايكموا بالله سبحانه وتعالى. وفي هذا العظم حين اتجرت الشبهات والتشكيل من كبل اعزائي الانجان فربما يمروا بعض المسلمين تسكتهم في فذح القرآن وفي فذح الاخبار عن الجنة والنار وهذه كارثة عظيمة تجرب اصحابها على ارتكاب المعاصي والنفرات وانه لم يكونوا ذلك الشك من زنتهم فلسان حالهم يشهد بشكهم يوم ان يفتعوا الآيات القرآنية تحرم الزنة وتحرم الربا وتحرم السهر وتحرم المعاضي ثم يتجربون في ارتكابنا وامتحامها وربما يتعبر بعضهم بتأولات او انهم يتظاهروا سماعي خسية سمعها من ظلال الرافرة او غيرهم من اهل الانحراف واهل الشرك والصرافة. فلنستقل عباد الله. وان نجزد ايماننا وتفديقنا بكتاب الله وسنة في عليه الصلاة والسلام. وان نجاهز قلوبنا وان نحمس انفسنا على اليقين والتفديق وعد الله وعيده ذلك مرادع والزاجر على ارتكاب الهوى وارتكاب البعاق وبعث الشيطان. وذلك مزاجر ورادع وهو اللقين الذي يدفع منا الاجتار من طاعة الله سبحانه وتعالى ومن فذك الاكتباع والسوري عليه الصلاة والسلام. بان الله سبحانه وتعالى يكون في كتابه الفريد مبينة وصف عباده الكبيرين. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلا عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اللهم اهدنا واهد من وجعلنا اعدالا مقتدين واخلنا واقنا واجعلنا صالحين خيرين اللهم اظهر الحق حقا وارضق اتباعه واظهر الباطل باطلا وارضق اجتنابه واجعلنا من عبادك الأنبنين أقول قولي هذا وأذكره الله لي ورفض الظروح وزوء إليه إليه إنهم والله هو رحيم إن الحمد لله نحمده ونسوء ونعوذ بالله من سرور أرضنا ومن سيدات أعمالنا اشهد ان لا اله من الله وحده لا شريكا وان نبينا محمدا عبدالله ورسوله وصفيه وحركه وحليل صلى الله وسلم وباوك عليه وعلى آله وأزواجه وزمريته وأهل بيته اجمعين. اما بعد ما الله يبقى الله. ايها بيش ان الله سبحانه وتعالى لما اعدى لانه لم يؤكنوا بخبر الله سبحانه وتعالى ولم يؤكنوا بالآخرة فكان سبحانه وتعالى وقرروا ما هي إلا حيات الدنيا نامت ونحيا وما نحن والقو من الموقنين لم يفقوا الموقنين حرموا اليتين لما يفقووا اليتين وقعوا في المعاصمة والمكرات حين حرموا اليتين وقعوا مشيرت بالله رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعوهم الى وحسابية الله سبحانه فجاءهم الشك والغيب وقالوا اجعل الاليات الان واحدة ان هذا لشيء عشاب فعند الله عنه وجبنا في ذلك القرآن اهل الله شك, شك. الله سبحانه وتعالى وحده لا شريكا خرج السماوات يشاهد لسان الموت نوم ثم رسان حاله يعجي المعاصي ويرنسواه وقد شاهد الموت وايقن به ثم انه ينفر عن هذا اليقين تنفر فيه هناك نوازع للنفس تلهي القرض عن هذا اليقين وتغذله وتقصيه وتبعده عن طريق اليقين اي هو نور صافح منقولهما ف سرك كان بمدي في والكب ذلكينتي واللهجل عقول فنا ربك لا ييب دونود حتى يحه كبير ما شجر بينهمه ثم لا يجب بين المسللم حرج من ما قوير والسللم سللينا أي يمكنوا يغير في يخبر النا وح صول حريج البات والثدانا فضمهور القبرية التي جاء الامر برجوبها ومدائها وفوضيتها. يجب عن مسلم ان يؤسيها بكل يقين وبكل ايمان وبكل احتساب انه يمجر عليها. والنظور كبعية التي ولدها التحريم والزجر والنهي يجب عن مسلم ان يحذاها واتجنبها بكل يقين بكل ايمان انه ان تجنبها كان من فائزين وان وقع فيها استحكوا حقارة ايضا بالله. فلنستقلناها ايضا الله. ونعلم ان اليكين يكينا. ان يكينا بالله يكينا من عذاب الله. فيكينا فلسان مرحاء المسلم ان يقول يكيني بالله. يكيني من عذاب الله. وصلوا وسلموا على من فرسله الله تعلم للبشرية. وهذه للبالية مشيرا ونذيرا. وداروا عن الله بإذنه وفراجا منيرا. فقدم رحمة الله جل وعلا بذلك في الكورس. ان الله ومنائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّ وبارك على نبينا محمد طلب الله مع الزائر اصحابه المعين والانصار والوهاجرين وتابعهم من اهدان الى يوم الليل وعنى معه برحمتك يا ربنا الراتبين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وبالآكلة حسنا واكنا عزمناه اللهم حبي إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والكسر والعوداك. وجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم ربنا لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا. واخذر لنا ربنا إنك أنت رأه الرحيم. اللهم إنك الله لا اله إلنا انت الرقيق وآخر امسل على الغيث ولا تجعلنا نbsالكين. اللهم اغذنا اللهم اغذنا اللهم اغذنا اللهم اغذنا اللهم اغذنا غيثا هنيئا نافعاً ويرضاً. عاجل ويرعاجل. إنك أنت السميع العليم. اللهم صبي رحمك لا صبي أعذامك ولا هزم ولا مرح. اللهم إنا خرق من خرقك ولا تمنع عنا بذنوبنا خرقك. اللهم إنا نسلك يا رحمة الراحمين. أن تفكي للزرع. وأن تزور للزرع. وأن تجعانا من عبادك الشاكرين. عبادة الله إن الله يمر بالعدل والإهتدان وإيتي بالقربة. وينهى على المحشان والمك والمغي. دعلكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكره. فاشكره على نعمه يجزكم. ولذكر الله يكبر والله يعلم ما تصنعون.